بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بلعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذى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 مريج افلا ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فجور والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا في من كل زوج بيد تبصرت وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركة فأبطن به جنات وحب. 117. والنقل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد 119. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفذعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول فلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق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 111. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 112. وقال قريمه هذا ما لدي عتيد 113. جهنم كل كفار عميد مَن للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما 114. طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 116. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 انْخَشِى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوا فِي السَّلَامِ ذَانِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ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 112. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 113. أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج